وقلن اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوما أوحلا ما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعسدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له القوم وكل انتبرنا تسبيرا ولقد أسوا على القرية التي أنطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه هو فأنت تكون عليه وكيلا